حفات من حياتي حفات من حياتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم الى حلقة نستكمل وياكم فيها رحلة ابتدأناها في الحلقة الماضية للتذكير ضيفنا ولد في عام 1360 للهجرة 1942 للميلاد في بعدان تلقى تعليمه الأولي هناك ثم انتقل إلى عدن حيث درس المرحلة الأولية ثم بإلحاح من والده وبمشورة من بعض مشايخه انتقل إلى مصر حيث كان التحول الأساس والمهم في حياته حدثنا ضيفنا عن مجموعة من الأحداث هناك التقى بالأستاذ الزبيري لينتقل أيضا إلى مرحلة أخرى من مراحل حياته ثم عاد إلى صنعاء توقفنا في هذا الحدث عندما جاء خطاب إلى الأستاذ الزبيري بإيقاف جميع أنشطتهم لماذا وقفت هذه الأنشطة وماذا حصل بعد ذلك وما هو الدور ضيفنا بعد هذا الحدث وموضوع هذه الحلقة مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد الزنداني مرحبا بكم يا شيخ مرحبا بكم جاء الخطاب من السلال بإيقاف جميع الأنشطة فرأى الأستاذ الزبيري أنه أغلقت أمامه أبواب الإصلاح في ظل هذا النظام نعم. فلا بد من مواجهة هذا النظام، فلا بد من عقد مؤتمر شعبي حاشد يواجه فساد النظام. مم. وكان الاستاذ زبيري محل ثقة عند الجمهور، والناس جميعا يحبونه ويثقون به. الشعب، العلماء، الضباط، السياسيون، الوزراء، الشباب المثقف، والناس يجتمعون اليه ويبثونه أحزانهم، مشايخ القبائل. فيقولون له ما الحل يا شيخ مالحل ما يا شيخ ما الحل يأتي الذي في الميدان العسكري يشكو يأتي الذي في الوزارة يشكو يأتي الذي في المدرسة يشكو يأتي الذي في الخزانة يشكو يأتي الذي في القرية يشكو يأتي الذي في أي قطاع من القطاعات يشكو يشكو يشكو, يشكو والأستاذ يخزن هذه المعلومات ويجمعها رحمه الله فرأى أنه لابد من عقد مؤتمر لمواجهة هذا الفساد طيب أنا نفسه ألت الشيخ عبد المجيد هنا يعني كان يفهم من الشيخ أنه يقول أن خلاص كثير من مشاكل الأمة هي بوجود عالم الأمة رجل الأمة شوف كيف أنت تصف لنا هذا الرجل الكل يرجع إليه خلاص مثل هذه المشاكل بوجود مثل هذه الشخصية حق وأن يكون قدوة هذا الرجل صاحبته سنوات طويلة م. ما سمعت منه كذبة واحدة الله. لا في أمر صغير ولا في أمر كبير ولا حتى في الهزل كذبه واحده وقال لك كان محل ثقة كنت أقول له بهذه المناسبة يا أستاذ زبيلي يقولون أنت طيب يعني أنت مغفل فما جوابك قال أنا المغفل أعقد المؤتمرات وأزلزل الدولة وأجمع الأمة وأمضي بمنهج الإصلاح فأتحدى هؤلاء الأذكياء أن يجمعوا مئة شخص الله <تصفيق> نعم. نعم. طيب تقول توافد الناس عليه وشكوا إليه الحال فقال لا بد من مؤتمر وتعجب من الذي مول المؤتمر الذي مول المؤتمر وزارة الحربية في اليمن في الدولة حسين الدفعي وزير الدفاع هو الذي أعطى الأستاذ الزبيري 28 ألف ريال كان ريال فرنسي في ذلك الوقت كان له قيمة ودور وتأثير 28 ألف ريال هذه التي دفعت لتغطية نفقات مؤتمر عمران واستضافت قبيلة حاشد هذا المؤتمر قبيلة حاشد أحد القبائل الكبيرة في اليمن ليست أحد القبائل الكبيرة هي أكبر قبائل اليمن يا سلام. أكبر قبائل اليمن قبيلة حاشد مم. ولذلك كانت متماسكة يعني لو استطعنا تقسيم القبائل حتى أعطي المشاهد فكرة سريعة لأشهر القبائل في اليمن لا كان... أنا أقول لك مثلا وأنت ستعرف ما فيه. يرويه لي الأستاذ سبيلي قال خرجنا مع القائد المصري صلاح ياقوت وكان لواء في الجيش المصري مم. وحضرنا اجتماعا لحاشد وكان ذلك في ريدة ريدة مكان منبسط سهل قرية مدينة صغيرة وامامها مكان منبسط سهل فيتمع قبائل حاشد هائلة جدا جدا جدا جيش وكلهم بالأسلحة والقائد العربي اسمه والسزبيري موجود فلما اجتمع مشايخ القبائل وقال لهم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر كان شابا في ذلك الوقت قال لهم مرأي فكلهم كلهم يرد أنت كبيرنا أنت عاقلنا لا نقطع رأيا دونك أنت صاحب القول أنت صاحب الرأي فالتفت هذا اللواء إلى الاستاذ زبيري وقال له الوادة خطر على الجمهورية عاوز أطمر أبته <تصفيق> <تصفيق> عاوز أطمر أبته <تصفيق> يروح فين أهلات مؤلفة حشود هائلة وكلها مجمعة على كلمة واحدة شيخنا ونحن وراءها وهو شخص صغير ولكنه كان مثالا للدين والإباء والشهامة مم. إذن الشيخ صر على أن يعقد مؤتمر عمران في عمران في فجمع وحضر وفد إلى هذا المؤتمر يعني ترتيب في غاية الدقة من كل مديرية في ذلك الوقت كان اسمها ناحية من كل ناحية وفد يمثل الناحية من كبار مشائخها وزعمائها وقياداتها يعني كل مديريه تاتي بوفد من كبار زعمائه ووفد يمثل العلماء ووفد يمثل ضباط الجيش ووفد يمثل ضباط الداخليه والكل في مؤتمر واحد والاستاذ الزبيري يعني هو المدير لهذا الأمر ويجتمعون في لجان ويناقشون ثم يجتمعون اجتماعا عاما ويعرضون افكارهم طوال ثلاث ايام ثم اتفقوا على 26 قرار لكن الاستاذ سبيري قال هذه القرارات كلها لن تنجح إذا لم يتغير النظام فوقف خطيبا وتعرف الخطيب المؤثر فوقف يقول هذه 26 قرارات ينقصها قرار واحد قرار واحد يجعلها منفذه قرار واحد يجعلها واقعة قرار واحد تولد به اليمن قرار واحد شاعر أديب يستفز الناس هذا وهو كان قد تشعر مع قادة القبائل وقادة المؤتمر وعلى القرار وأنت حاضر هذا المؤتمر وأنا حاضر هذا المؤتمر أنا عضو الأمان العامة فيه مم. أنا عضو الأمان العامة لهذا المؤتمر وأنا كنت المرتب للجلسات واللقاءات و... وفي بعض الأحيان كنت أحرس الباب إذا لزم الحال واحد يريد أن يدخل أرده من الباب مم. يعني وأرتب الأوراق ورده ازور الناس واقوم بالدعايتي والحركه في ال... كنت سائد الايمن للاستاذ زويلي في ذلك الوقت جي. والقرار الذي يريد إضافته القرار الذي يريد اضافته تحويل النظام الرئاسي في اليمن الى نظام برلماني يقوم الشعب باختيار نوابه ويقوم البرلمان باختيار رئيس الوزراء ولانه ليس في هناك انتخابات الان فإن المؤتمرين يفوضون باسم الشعب اليمني القاضي طيب. محمد محمود الزبيري أن يختار رئيس الوزراء. آه. فكان هذا القرار. فقال الجهاز الإداري فيه فساد كبير، فساد كبير يجب أن يتغير هذا الجهاز الإداري. هناك قرار يجب أن نتخذه. فكان واحد من فشيخ القبائل من خولان الطيل يقف في الصف الأول أمسك على جنبيته وقال. قولها واحنا نوطي الحيوط العاليه <تصفيق> يعني كلها وسوف نفرضها بالقوه ف... فلما تكلم الاستاذ الزغيري كبر الناس كبر الناس ورفعوا ايديهم بالتأييد واثبت هذا القرار وهذا هو القرار الذي جعل السلال يمتاعف لأنه يستهدفه شخصياً، استهدفه شخصياً، استهدف رئاسته، فجعله طايف واتجي إلى القاهرة ليتلقي التعليمات، يعني يشوف إيش إيش الحل، ما الحل لهذه المشكلة؟ واعلنت القرارات، وصدرت البيانات، وعلنت عن طريق المجلس من الإذاعة، أعلنت من الإذاعة، و. وصدر بيان ضباط وزارة الداخلية وضباط وزارة الدفاع وزارة الحربية في ذلك الوقت و... وجاءت البرقيات تنهال من شتة نواحي ومن المغتربين في الخارج ثورة سلمية انقلاب سلمي بالمنطق بالإعدام ولكن السلال رفض ذلك وهو في القاهره وهو في وبقي الناس ينتظرون مقدار السلال وكانت القبائل دائما تحتشل وتأتي إلى القاضي محمد محمود الزبيري إلى صنعاء. تقول ماذا تريد؟ ماذا نفعل؟ ماذا؟ او يقول ننتظر السلال، ننتظر السلال وغاب السلا مده شهرين تقريبا، أوه. فترة طويلة حتى جاء بعد ذلك بعد أن قام باختبارات لمجيء كان يعلن أنه سيأتي ولا أتي ما هو رد فعل الشارع وكان رد فعل الشارع عن يخرج يتجمهر أوه. ويخرج الأستاذ زبيري وتخرج القبائل محتشدة لاستقباله فكل مرة يرجعون كل مرة, مرة يرجع ويقولوا لا ما جاش حتى كان يوم موعد مجيء وخرج الأستاذ زبيري سئتين ثانية بعد الظهر طبعا لا أحد يعلم أنه ثانية بعد الظهر أنه سئتين اليوم سئتين اليوم فخرج الناس من, من الصباح جاء وقت الغداء أين نتغدى أين تغدى فطلاب الثانوية المدرسة الثانوية فتحوا لنا مطعمهم واستضافونا عندهم واستضافوا الأستاذ الزبيري عندهم وبقينا نرابط في ميدان التعليل حتى جاء حتى جاء وجاء بموكب من الخماية المصرية بمدرعات كبيرة ضخمة حشد من الجنود المصري كبير ومرة امام الفشود وكان القومين العرب في ذلك الوقت قد رسموا خطة لاستقباله لا رسم خطة للتوغل في الجيش، آه وإقناع سلال بأنهم أنصاره وجنوده حتى يفتح لهم أبواب الجيش ويفتح لهم أبوابه، وكان ملحوظا أنهم يقفون مع السلطة ضد إرادة الشعبية، وكانت مجموعة منهم تقف في ذلك المكان، مكان الاستقبال، فكان هتافهم يا سلال يا بونا في غيابك عذابنا، <تصفيق> <تصفيق> فجاء سلال ومضى ومضى و. نحن وراءه مشيا على الاقدام مرة نجري مرة نمشي مم. والقبائل وراءه للسلس بيري تمشون إلى مكا... مقر إلى بي... إقامته إلى مقر إقامته إلى بيته مم. والقبائل المسلحه والشيخ عبد الله بن حسين الأحمر معنا وكبار مع شيخ معنا والناس والجمهور ولكن أحسست أحسست بأن الجمهور يتهيب الاجتماع بعد أن رأى منظر الدبابات منظر المسلصحات والحشد المصري أصابه شيء من الوقت، فأردت أن أبعث الحماس وقد أصبحنا قريبين من بيت السلال فأخذت أنادي في الجماهير بشعارات يا سلال هات هات ما كاسب انتصارات فالناس سمعوا عجبهم الكلام فاطمئنوا فجاءوا المتفرقون اللي بيتفرج بعيد اللي كذا اللي يا سلام هات هات ما كاش انتصارات فجمع احتشدوا وارتفعت الاصوات قلت تنفيذك للقرارات تمجيدك <تصفيق> للقرارات <تصفيق> تنفيذك للقرارات والناس, والناس معي امم فعاد الحماس ونحن في باب السلال وقفتم عند باب, عند باب السلال وهذه الاتفاد الوقوف عند باب السلال وما حصل أستاذ أن يكون بعد الفاصل بينا. إذن ماذا حصل يا مشاهدي الكرام عندما وصل هذا الحشد الهائل إلى منزل السلال تابعونا بعد الفاصل حبات من حبات من أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد الزنداني وصلت الى مقر قامة السلام بعد هذه الهتفات هو بيته نعم والحراسة عنده نعم والحراسة تقف على الأبواب مصرية, مصرية وووو أحسى لست زبيري أن تلميذه قد رفع عيار الحماس آه <تصفيق> وانه يوشك أن تحدث فأراد أن يهدئ فارتقى سيارة ليخطب في الجماهير حتى يراه الناس. آه. وبينما هو يصعد ليرتقي السيارة جاء جندي مصري وجرى يريد أن يسحبه فلما حصل أستاذ بيري أنه يريد أن يسحبه ركله هذا حمسه فحمسه فإذا بالرجل بال الودي الهادئ يتحول إلى أسد هصور يفتح صدره ويقول هذه صدورنا إن شئتم اطلقوا علينا رصاص نرفض البوليس نرفض القوة كانت هذه الكلمات بمثابة تيار كهربائي سرع في الجميع فلا تسمع إلا فتحات امام البنادق أمانات البنادق فتحت احس الجنود الحراس فتحوا الباب ودخلوا الى الداخل وغلقوا واصوبوا من الداخل خايفين رصاص. اي خلاص ما في لموت في الموت واحنا فرنا بال هتافاته فخرج ابن سلام ابنه ابنه شعر فا يعني قال شعب جرافين فحفظت له ودخل لانه كان يريد يقنعنا شاف يعني ناس الناس تائرين السلال رأى ان النوقف يعني ما احتمل تأخير ما, ما احتمل تأخير لابد من ان قال قوله القاضي محمد يدخل قالوا لا يدخل القاضي محمد محمود زبيري الا ومعه الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر حتى يصبح عار اذا اراد به غدرا عار على قليلة حاجد باكمله فدخل الشيخ عبدالله كان السلال زبيري الى جلس الى السلال يقنعه على الفور ويسلب عقله وقلبه ويجعله بين يديه موافق لكل أطروحاته ولكن كانوا لا يتيحون له فرصة أن يبقى دائما تصلته إذن فجأة وإذا بيقولوا افتحوا لابا لنا نحن ندخل أقنعه الأستاذ الزبيري أنه لازم يستقبلنا فدخلنا ونحن كنا قد سمعنا أن الرئيس لله موافق على 26 قرار 27 لا فدخلنا نحن, ونحن نحن سبعة وعشرين كاملة سبعة وعشرين كاملة في وجه وطريق العزة سبعة وعشرين وطريق النهضة سبعة وعشرين فالسلال شافنا وشاف, وشاف فقال جر لكم يعني خذوا لكم مئة قراء سبعة وعشرين خذوا لكم فقال له احد من المتظاهرين قال يا رئيس ما رايك في الذي يقول ان الشعب اليمني جراتي قال, قال اقتلوه وكان سلال سريع التصرف سريع القول وهذه النوعه في ورطات كبيره ولما كنا نعارضه كنا نفرح لما يخطب رجيال يقع في اخطاء أخطأ كثيرة فهذا بمجرد ما قال له دلقال. قال اقتلوه قال هناك قال احبسوه ضحكوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وخرجنا ووعد الرئيس ووعد الرئيس سيد سبيري أنه سيطبق مبادئ مؤتمر أمراض وقرارات مؤتمر أمراض ويمشيها ولكن تراجع في مسألة في القرار 27 وحتى القرار 27 عنده استعداد يتفاهمه وعنده, وعنده لكن كانت الأمر تأتي مم. من مصر و... راى الرئيس عبد الناصر ان المساله يعني تخرج من اليد الجمهوريون منقسمون على انفسهم والمعركه مع الملكيه لا تزال دائره فلا بد من حسم الخلاف الجمهوري وراى ان يتدخل هو لحسم الجهاد بالانحياز الى فريق السلال واستعمال العنف ضد الفريق الاخر فسمعنا في الإذاعة أن الرئيس قابل جزيلان في الصباح الرئيس عبد الناصر وقابله بالليل الأستاذ زبير يقول مقابلة عبد الناصر صعبة ينتظر السفير وينتظر المسؤول شهر شهرين ثلاثة إلى أن يجد فرص على المقابل فكونه يقابل, فكونه يقابل هذا, هذا رجل مرتين معناها, معناها في شيء وهذا جزيلان مشهور أنه دموي أنه فقال هذا مؤشر على شيء عنيف على عنف ثم القى الرئيس عبد الناصر خطابا في بورسعيد وقال سنترك الثوره اليمنيه تصحح اوضاعها وتصفي مشاكلها هذا كلام من كلام الرئيس النصر. عبد الناصر اعلنت حاله الطوارئ عند الاستاذ زبيدي فهم شيء فهم ان المساله تصفيه عسكريه وتصفيه جسدية وقرار من عبد الناصر أن ينحاز بالقوة لضرب هذا الصف <تصفيق> فجمع انصاره من المشايخ والوزراء استقال الوزراء الوزراء كانوا قدموا استقالتهم لكي يتاح للاستاذ زبيري أن يختار رئيس الوزراء الجديد ويشكل الوزارة الجديدة فالناس كانوا متعاطفين جدا فجاء الوزراء وجاء المشايخ وجاء الضباط وجاء الشباب المثقف في ذلك الوقت وقال الاستاذ زبيري نعم قال انا اخبركم بان السلال لن ياتي الان من القاهره الا ببرنامج دموي ولكن لا اتي وانتم في صنعاء اتركوا صنعاء له واخرجوا الى قبائلكم فخرج الجميع الى قبائلهم وخرج العلماء وخرج الزعماء وخرج القيادات وخرج وخرج الاستاذ الزبيدي الى برط المكان الذي قتل فيه رحمه الله وكنت معه انا والشيخ عبد الملك الطيب والشيخ محمد الفسيل اربعه وهو الرابع نعم فلما وصلنا في اسفل الجبل بيتنا تلك الليله هناك واذا بالرئيس السلال يصل والعمري معه يصل وتعلن الأحكام العرفية أوه. ويعلن الحكم العسكري وتعلن القوانين الطوارئ وتدعها وتسمعونها أنتم ونسمعها مم. وسمعناها تماما فقال الأستاذ الزبيري تعقيدنا على هذا لو جاء أعدل القضاء وحاكمنا في ضوء هذه القوانين لاستحقيت القتل بها ثلاث مرات يعني إشارة إنه خلاص انتهى الموضوع انتهى. لكن جاء وما فيش أحد في صنع <تصفيق> فوجي ما فيش أحد وين فلان وين فلان ولا أحد بسبب الخطة التي فعلها السجيري طبعا قال قصيدة الشعر في آخر أيامه حول هذه القوانين قال يعني وهو ينتقد وهو ينتقد الأوضاع قال في القصيدة السينية هذا هو السيف والميدان والفرس واليوم من أمسه الرجعي منبجس يعني يعني يعني يعيبوا على الإمام أنه كان يقول هذا هو السيف والميدان والفرس وقالوا انتم الآن بتقولوا نفس الكلام نعم. أعدتم ما, ما قدم وأنتم طبعه للظلم ثانية تداركت كل ما قد أهملوا ونسوا أوه. ها يا سامن هم الأُلَع غرسوكم محنَةً وأذى. هنا إن إنه رئيس كان رئيس الحرس الملكي. في عهد الملك. في عهد الملك قال هم الأُلَع غرسوكم محنَةً وأذى. يا ليتهم أخذوا للجرف ما غرسوا. يا <تصفيق> يسلم. <تصفيق> وقال إلى أن قال والموت من مدفع حر نقول له موت وإن أوهمنا أنه عرس. أوراقكم لشراء الشعب تذكرنا فنعملوا طبعات كان العملة فضية وقيمتها فيها الآن بعملوا ورق وقيمتها بتنقص قال أوراقكم لشراء الشعب تذكرنا ما باعه قصص بصك واختلسوا الله سكوك الفراء سكوك أتنكرون عليهم بيع جنتهم يا قوم لا تخدعون كلكم قسس يا قوم لا تخدعون كلكم واحد قال يلفقون قوانين العبيد لنا ونحن شعب أبي مارد شرس ليت الصواريخ أعطتهم تجاربها فإنها درست أضعاف ما درسوا والمستشارون في القانون لو حضروا حربا لما نطقوا سخفا ولا نبسوا يعني بالنسبة لهذه القوانين ولما وبالنسبة... و... أحس الأستاذ زبيري بهذا قال لابد من مواجهة لابد من شيء على مستوى الحدث فقال صعدتم ل... للجبل قبل أن نصعد للجبل ونحتحت مم. فقال لنا كان عنده يعني تشكك في بعضنا أنه يمكن ما يوافقه أنا كنت مضمون عنده فقال اسمعوا أنا أستشيركم دائما في الأمور كلها فاريد أستسمحكم استسمحكم في ان استبد بكم في قرار واحد سلام لا اناقشكم فيه ولا اشاوركم فيه بتوافقون عليه قلنا موافقين وقال المجموع الذي معنا عبد الملك الطيب محمد السيد موافقين يا أستاذ؟ وكان ذلك القرار هو اعلان حزب الله الله إعلان حزب الله فلما صعدنا الى قمه الجبل في 64 في 64 نعم في 64 لما صعدنا إلى قمة الجبل الجبل كبير جدا فيه مطار في قمته وفيه زراعة وفيه قبائل ويمضي الإنسان عدة أيام إلى أن يمر بمحيطه مشينا على الأقدام وقاعدة تستغرق بضعة عشر يوما فهو قلعة حصينا وكان في قوات مصرية لكن كانت القبائل اليمنية تعتقد أن القوات المصرية رهائم عندهم أنهم رهائم عندهم وكانت طائرة تأسيف، فكنا نحمل الطائرة المصرية منشوراتنا إلى صنعاء، منشوراتنا إلى صنعاء بالطائرة المصرية مع الركاب الذين ذمهم، فأعلن في حشد هائل من القبائل قيام حزب الله. تمام؟ فانزعج الملكيون والجمهوريون، أما الملكيون فكانوا ما يجدون إيش يقولون. في شهر الله قام حزب الله انظروا ماذا يقول في شهر الله قام حزب الله وهم يعملون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> و وأما الجمهوريون فكانوا جائبين جدا من هذا حتى أن عبد الحكيم عامر لما جاء لزياره اليمن قبل أحد المشايخ الشيخ ناجي عبد العزيز الشايف ولان موجود وكان يوم ذاك شابا قويا فقال له قد جاء قال له أنتم بتقولوا أنت قلوا لأني حزب الله نطلع نطلعين قالا ما عند باقي بعد حزب الله ولا حزب الشرفة <تصفيق> بدأ التآمر على الأستاذ الزبيري من الطرفين بعد إعلان حزب الله بعد إعلان حزب الله لا شك إن هذا التآمر خطط له وكانت له نتائج استأذنك في أن نتكلم عن هذا التآمر بعد هذا الفاصل بإذن الله مشاهدي الكرام التآمر على الأستاذ الزبيري رحمه الله كان قديما لكنه اشتد بعد اعلان حزب الله ماذا حصل بعد ذلك تابعونا بعد الفاصل بإذن الله من أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد عبد المجيد. أيقا الأستاذ زبير رحمه الله بأن المؤامرة بدأت تحاك وأن الوضع بدأ يتأزم بماذا فكر بعد ذلك طلبني القائد المصري في الجبل في جبل برط في القاعدة هو كان طلب الأستاذ زبيري فاعتذر الأستاذ زبيري فقال إذن يأتي عبد المجيد فذهبت إليه فقال لي القائد المصري قال يعني أنتم تتهموننا وتظنون أننا نتآمر لسنا نحن من أتباع عبد الناصر رئيسنا عبد الناصر لا يمكن أن نتآمر على الاغتيال وعلى قتل زبيري أنا يأتيني بعض القبائل ويقولون لي احنا مستعدين ان اغتال الزبيري ونحن نرفض هذا لان انا من اتباع عبد الناصر فحوى هذا الكلام أهو. فقلت له الاستاذ فقال هذا الرجل ناصح يريد ان ينبهنا يقول هناك مؤامرة بدنا مهو. فاستعدوا له يعني رسالة مبطنة رسالة مبطنة, رسالة مبطنة. ف... كانت تأتي الطائرات طبعا من فوقنا طائرات الميش وحتى في يوم العيد ونحن نصلي العيد وهي تأتي يعني ظهرة قوة وظهر عضلات يعني نحن هنا و... والأوسوزوري في في ذلك المكان يوعي وينتصل بالقبائل و... فرأى الأوسوزوري فكرة سياسية معينة فأراد أن يأخذ رأي القيادات السياسية حول هذا الموضوع فأرسلني من برب إلى الشيخ عبد الله في خمر بهذه الرسالة أحمل هذه الرسالة وفي الطريق وانا نازل من الجبل انا بي افاجئ بوفد كبير طابور كبير من الزعماء الذي نريد الارياني النعمان القضاء العلماء الوزراء السياسيون المشايخ وفد طويل كبير قدموا ياكم في الجبل قدموا الينا يريدون فاخذ الرأيي الاستاذ سميري لانهم واحسوا بما احسسنا ايضا قائد المصري قال ايه دول من هم دول دول خمسة عملون دوشة آه. يعني القائد العربي في صنعاء وارسل بنفل هذا الكلام الذي يحمل التهديد المبطن الى الاستاذ النعمان وى القاضي عبد الرحمن اليرياني فانزعده واحس ان المسألة يعني دخلت موجة جديدة من العنف فجئين الى الاستاذ زبيري يبحثون معه طبعا كان الأستاذ قد نجح في عقد حلف قبلي بين حاشد وسفيان وذو غيلان اللي هو ذو محمد وذو حسين وسار بالأقدام على أقدامه يوما كاملا من الصباح إلى الليل خشيه أن تكون الطرق ملغمة قد لغمه المصريون وتوجهوا وعقد مؤتمر الحرف مؤتمر حرف سفيان وانفض هذا المؤتمر بهذه الوثيقة بين الثلاث القبائل مم. أنهم حلف واحد ويد واحدة على كل من يعتدي عليه فكان مراد أستاذ أن يتم عقد حلف بين القبائل اليمنية جميعا لتكون رأيا واحدا وموقفا واحدا ضد كل معتدي فبهذا تشل قدرة الدولة المركزية التي كان يحكمها المصريون وتشل قوتهم أمام جيش شعب هو جيش مم. وكان يسعى إلى مثل هذا ف. اخذ يدعو الى مؤتمر اقدم مؤتمر في خمر يجمع القبائل اليمنيه ويجمع الشعب اليمني جاء الوفد فلما نزلت الى اسفل الجبل وجدت هذا الوفد صرحت فرحا شديدا وكفينا البؤنه وعدت مع هذا الوفد هذا الوفد طبعا زعامات اليمن وقيادات اليمن التقبل الاستاذ الزبيري تناقشوا معه قرروا لابد من عقد مؤتمر خمر لجمع القبائل اليمني والشعب اليمني اتخاذ موقف حاسم والمطالبه بتطبيق القرارات بتطبيق قرارات مؤتمر عمران بفرضها فرضا بينما المؤامره تحاك ضد الاستاذ زبيري احمد عندما كنا كنا نشعر بشيء غريب فمر في رمضان واحد منا صعد الى السطح لان الحمام كان في السطح وكان كل واحد منا يطلع الصطف يطلع على البيت فكان هناك فريق قد جهز لنا الغاب سيضعها في البيت في منتصف الليل فلما رأوا هذا الرجل يتفرج ظنوا انه قد كشفهم او سيكشفه هرب فهرب فلم ينجحوا في و... زرع اللوم في البيت الذي فيه ثم لما جاء هذا الوفد ارادت قبيلة ذو حسين ان تستضيف هذا الوفد لان بقاءنا في ذو محمد أمين أبو راس فأنتم ضيوف لهؤلاء الشيخ, الشيخ أمين أبو راس فنحن يعني ضيوف عند هؤلاء وكنا في بيته وكان متواضعا جدا وقويا جدا فلما ذهبنا إلى درسي نزلنا في بيت الشايف ضيوف ومعكم الوفد الذي قدمه ومعنا الوفد كله ويقولنا بالخيول لهذا الوفد والبغاء الحمير الطيبة لأن وسيلة المواصلات هناك هكذا ما فيش سيارات في ذلك الوقت وكان موكبا كبير وحراس من القبيلتين مسلحين مسلحين طبعا وجلسنا هناك في بيحسين وتم التفاهم والمناقشات أيضا مع الشيخ ناجي عبد العزيز الشعير وفي الصباح تحضر السيد زبيدي يشعر أن في مؤامر عليه فغير من هيئته أزال العمامة ولبس الكوفية التي تحت العمامة وخلع الجبهة وبقي بالثوب السدارية يعني شكل عادي وركب حمارا صغيرة وتقدم القافلة. وكان كبير طويل ولا قصير. هو لا وكان قصير. كان قصير. فهو على الحمار هذا وأنا مرافق له أمشي على رجلي ولكني أنا من جهة التي سيطلق منها النار. مم. وأنا أمشي أنا أغطيه وهو فوق الحمار يعني أنا أطول منه وهو فوق الحمار حمار قصير وكان بيني وبينه موضوع ناقشه فيه وفي الأخير اقتنع برأيي فيما يتعلق بي... بتطبيق هذه القرارات بتطبيق هذه القرارات مم. ف فجادلت وجادلت وجادلت إلى استشهدت علي بالايذاء القراني والاحدين بقل خلص انا معك يا سلام انا معك ففرحت انه وافقني فاخذت انفاسي بينما انا وانا امشي عشر دقائق فقط اسرع هو اسرع بالحمار واذا برصاصتين واذا بي ارى الاستاذ جيري يسقط المسافه بيني وبينه تقريبا حوالي خمسين متر حيث يسقط فضرنت ان رصاصتين من الرصاص التي تنطلق في القبائل وانها ازعجت الحمار فقلب الوصول السبيلي ولكن كان السياغي قد جاء فقاض السياغي ومعه الناس قتل السبيلي قتل السبيلي فبادرت بالتحرك الى بقية القافلة وراءنا وهم يركبون على الخيول. يا قاضي عبد الرحمن يا أساد نعمان أنزلوا أنزلوا قتل الأساد الزميري قتلوا الأساد وأخذ كل مسلح منا سلاح وأخذ موقعه لحرب ولكن غير تلك الطلقتين لم تنطلق لم تنطلق تلك الطلقتين م. وأحسد قبيلة ذي حسين وقبيلة ذي محمد أننا في خطر فكانوا يغرس الواحد منا بين عدد منهم الحماية. للحماية وحتى يحركون منطقه الخطر الى منطقة الامان حتى تجاوزنا منطقة الخطر ما تيكوننا نحس انها خطر وبقت ذو حسين محيطة بهؤلاء القتلة فعلم القتلة كانوا مرسلين من محمد بن الحسين قائد الملكيين وممولين من الجانب الجمهوري ف. لما حصل هذا قبيلة حسين التي كانت مع محمد بن الحسين شعرت انها مطوقة جاءوا فطوقوا على قبيلة العزين ألا القبائل القبائل التي ينتسب إليها القبائل التي ينتسب إليها القتلة جاءوا فطوقوا على المطوقين فعلمت قبيلة حسين وآل الشايف أن, ان إخوانهم محاصرين وهم المحاصرين للقتله فجاءوا وتركوا المواقع الملكية وجاءوا وطوقوا على المطلقين فتدافعتها وحرك قبائل اليمن طائره بكبار مشايف اليمن ما المطلوب؟ ما فيش لنا قبائل اليمن كلها تطالب وأحسد الحسين أنها أمام معركة فاصلة وليس لها القتل هؤلاء القبائل القتلة أنها أمام معركة وأنه لابد أن يسلمون فسلمون للقبائل اليمنيه القبائل اليمنيه أرسلوا بالطائرة المصرية حراس على هؤلاء القتلة لتنزل في حرف سفيان الطائرة تنزل في حرف سفيان حرف سفيان سيارات تأخذهم من حاشد إلى السجن في حاشد في سجن مهالية في حاشد ما سلمهم للدولة <تصفيق> لانهم كانوا يتهمون الدوله وكانوا يتهمون الملكين في وقت واحد فقتل الاستاذ الزبيري رحمه الله و... فاشتعلت المشاعر الشعب اليمني وبما فيها الاذاعه يعني المذيع لما جاء خبر اعلان قتل الاستاذ الزبيري بغير اوامر بغير شيء ينعى الاستاذ الزبيري الناس وتوقفت جميع البرامج وقرأت القرآن. <تصفيق> والزبيري والزبيري والسلال الطري يتكلم عن الزبيري ويمتدع الزبيري و... لأنهم رأوا حشد هائل شعب الشعب كله يبكي يبكي يبكي بقاعد يوه. يبكون على المساعد الزبيري وأنتم تأثرتم بلا شك طبعا أحسستم بفقد قائد أحسسنا بفقد القائد مش قائد القائد مم. أحسسنا بفقدان القائد الذي يقود موكبنا وسيرنا. وشعرنا أنه لن لن نجد عوضا عنه مم. لن نجد عوضا عنه بسهولة لكن أثر هذا في تحركته أصر, أصر الجميع على عقد مؤتمر خمر مم. وعقد مؤتمر خمر واجتمعت القبائل الجمنية اجتمع الناس وأسقطنا الحكومة يا سلام وعين المؤتمر رئيس الوزراء بدل أستاذ زويل، فكان الأستاذ النعمان وطبقت القرارات سبع الشيء لا ما طبقت القرارة 27 عين رئيس الوزراء عين رئيس الوزراء وكان الأستاذ النعمان واختارني أن أكون نائبا ليزير الأوقاف في ذلك الوقت طبعا في ذلك الوقت أنا شاب صغير فكنت نائبا ليزير الأوقاف وفي حكومته وفي أعجب حادثة في التاريخ تستضاف الحكومة بأكملها بكل وزرائها إلى القائرة للتفاهم وتصل الحكومة إلى الرئيس عبد الناصر للتفاهم والتبارات الحكومة بأكملها ومن مائدة الطعام إلى زنازين السجن أوه. السلال ومن معه الحكومة الأخرى والإليان والنعمان وجميع الوزراء م. الذين ذهبوا يقول لي عمي عبد السلام صبره وكان حاضرا في الجلسه قال دخلوا مقدم لنا الاكل واكل رديء شويه قال فكان الجندي اللي من ورانا وإذا من ورانا جنود ما درينا لو الجنود يطوا فكان الجندي يقول كل يا ابن الكلب الله, الله أكبر اكبر كل نواشف ضيافه وبعد ذلك اخذونا الى السجن فالاستاذ نعمان يعني هو اديب وخطيب عجيب قال كنا نطالب بحرية القول فأصبحنا نطالب بحرية البول <تصفيق> وأما بقية الحكومة الذين لم يذهبوا اعتقلوا في صنعهم وحكموا محاكمات عسكرية وقتل الكثير منهم يعني إذا حرك الجيش حتى هنا تحرك الجيش المصري والجيش اليمني والسلال وقضي عليهم هذه الحكومة هناك اعتقلت والذين بقوا قدموا للمحاكمات العسكريه وقتلوا وقتل والدي حس بان الجو متأزم وكان متابعا دقيقا للسياسه فخاف علي فخاف عليه فارسل لي احد المرافقين حقه يقول لي انا مرسل لاد ذلك الى بلادي والدك يلزمك بالنزول معي أنا انا نزلت من وزاره الاوقاف تركت وزاره الاوقاف بعد سقاطها الحكومة بعد نصف ساعة من خروجي جاءت القوات المصرية لتطوّق وزارة الأوقاف يبحثون عنه ولكن كنت قد خرج سبحان. طيب استأذنك في أن نستكمل هذه الرحلة بعد الفاصل بإذن الله إذن استطاع ضيفنا أن يهرب من هذه المحاولة ولكن ربما تكون هناك محاولات أخرى سنطلع عليها بإذن الله من خلال ما تبقى من هذه الرحلة تابعونا وضحات <تصفيق> من أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد الزنداني طوقت وزارة الأوقاف وهربت نعم إلى إلى البيت في الريف في بعدان آه نعم فصدرت الأوامر باعتقالنا في جميع المنافذ أوه. وبلغتنا تلك الأوامر وأنتم مجموعة ونحن خصوصا مجموعة خصوصا كانوا مع الأستاذ نعم خصوصه الذي كان مع الاستاذ زبيري وأحسست بأن البلاد أصبحت يعني لا أستطيع أن أفر من سلطان الحكومة إلى الريف كان سيصل هنا إلي إلى الريف وقام حكم عسكري وحكم عسكري ولم يعين أحد ولم يعين أحد وعلمت فيما بعد أن صلاح حداية وزير البحث العلمي انظر إيش علاقة مع وزير البحث العلمي في مصر آه المصري المصري وصل إلى إب يقول فين الزنداني ده أخطر واحد يقول هذا للمسؤولين فنقل اليه ذلك وعبد الحكيم عامر جاء الى صنعاء يقول فين الوادي الزنداني ده اخطر واحد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كل هذا لاننا نطالب بالحق ونطالب بالعدل هذه خطورته ففررت الى عدن ولنا بيت في عدن هناك هو البيت الذي كان لنا أيام الوالد وبقيت هناك وطلبت لإدارة معهد النور في الشيخ أسمان وتوليت إدارة هذا المعهد والاتحقت ببعض الإخوة الكرام منهم الأستاذ مشرف عبد الكريم لكن كنت درست قبله في أماكن أخرى وكنت أدرس في في صنعاء كنت أدرس في صنعاء. نعم. نعم. الصفوف الأولية. لا الثانوية. ثانوية. ثانوية. إيه. معهد النور. نعم. بعد ذلك تقول لي معهد النور. أقبنا معهد النور. أمم. معهد النور نعم. لكن بعد إنشاء معهد النور وقعت حرب 67 هل كان فيها يعني أثر لإنشاء المعهد وبالتالي أثر عليكم ما حصل في 67 نعم. حرب 67 كانت فرجا بالنسبة لنا في اليمن آه كانت فرجا بالنسبة لنا لان الجيش المصري انسحب وترك اليمن فظهرت قوة السلال الحقيقي عدنا والسلال يحضر وظروف عودتي من عدم ايه من الايات لان عدم في ذلك الوقت كانت قد استولت عليها الجبهة القومية تتبع القومي العالم والمجد الشيوعي والجبهة الشعبية وكان يسيطر عليها البعثيون والتيار الناصري الناصري كان قد نشر التيار الناصري وهو يسيطر والجيش الرسمي وكانت البلد عبارة عن مقاطعات مقاطعات هذه المقاطعة تحكمها عسكريا وإداريا جبهة والتي بجوارها تحكمها وبينما حرب وبينهم مخطفات وانا اريد اسافر وانا مطلوب أوه. عند جبهه التحرير دي جبهه التحرير التي التحرير اللي كان سيطر عليها البعثيين انا مطلوب عند الجبهة القوميه فانا من اوائل من منشق صفاء وخرج عليهم ومن ونحن في مصر كما عرف ومطلوب عند البعثيين ايضا مم. جبهه التحرير ومطلوب عند الناصريين ومطلوب عند الجيش الرسمي حتى حكومة عدن الحكومة التي أنشأت استعمار وال والدنيا مشتالة وأنا أريد أن أخرج فسبحان الله قيض الله لي أعوانا في هذه الرحلة لا انسى في حالتي كنت في الشيخ عثمان عند الدكتور محمد علي الدار وكان طبيبا هناك دكتور محمد الدار قبل أن ينتقل بعد قبل أن ينتقل الـ الـ إلى سلطنة في بيته وكان رمضان مع أنه كان المطل من المطلوبين أيضا لا ليست لذلك هو كان من, من المحافظات الجنوبية لكن كان من المطلوبين من الشيوعيين من الشيوعيين إلى ذلك الوقت كان هو ومجموعة التيار الإسلامي الذي في عدن مطلوب وحبسوا فيما بعد حبيسوا بعد هو أحد ضيوف هذا البرنامج إيه نعم. نعم وأقول هو أحد ضيوف برنامجنا أيضا سبحان الله نعم تحدثنا هو عن هذه الفترة بإزهاب وعن لقائك به نعم فبدت في بيته في الشيخ عثمان لكي اقرب الطريق خرجت من بيته الى محطة السيارات السيارات ما فيش باصات محطة السيارات التي تنقلني من الشيخ عثمان الى دار سعد يسفى قريبة جدا ولكنها ما تنتقلها الا بباصة السيارة وانا هناك اسمع الرصاص واسمع الفيارات ولكن خمس دقائق ويتب سيارة قل دار سعد دار سعد دار سعد معاكم فركبت طيب دار سعد لحج وانا صورتي يعني سويت يعني لا صورتي صورة واحد مرتاح مش كادح وان كانت ملابسي تدل على انها ملابس كادح لكن وجهي يعني ليس كذلك طرلت أني ألبس ملابس يعني أتخفى فيها وأخايف من يتعرف عليه وبينهم اختطافات وكل واحد خايف من الثاني فكنت أدعو الله فلما وصلت درزه واذا وإذا بسيارة ثلاث دقائق لحج لحج لحج فركبت فيها وصلت إلى لحج السيارة من لحج إلى الضالع لا تأتي إلا في كل اسبوع مرة وصلت إلى الفرزه المكان الذي الخاص بالسيارات وإذا بسيارة متحركة قالوا انتري قلت لها قال يا أصحاب لا اضالع يا أصحاب اضالع وقفوا وقفوا وقفوا في راكب قلت سبحان الله. الله فركبت في السيارة ما في فرصة كأني أتحرك شفت المخيط عندما يعني ما في محطات توقف ما في محطات توقف يعني كنت اقول لو ان اجتمعت المخابرات الدوليه ترتب لدي ما تطاطع ترتبوا كذا ترتب وركبت ووصلت الى بعد فاراد الله ان يريني درسا وين وصلت السياره الى باب القائد من هو القائد القائد القومي <تصفيق> الذي يحكم المنطقه ذات خلاص سقطت تحت الثوار من هو علي عنتر من اكابر قاده الجبهه القوميه وانا معروف عنده وجيه تمام والسيارة توقفني في الباب فجاء شخص وقال لي أنت الزنداني الله قلت له نعم أنا الزنداني قال أنت ركبت معي السياره وما دفعتش الأجر حقي يوم نزلت ادفع الأجر حقي قلنا با اشتكي بك قلت لا حول ولا قوة إلا بالله ان اشتكي بي بيطلعني عند علي عنتر يا أخي يا أخي قال ما يا تدفع اجرتي يا يا أخي لا لازم لنا كم خل خرجت المئة شيلين في خمس دقائق هذا كله في خمس دقائق وصلت إلى هناك ويا بسيارة تتكلم عن الحدود الحدود الجنوبية الشمالية ستسافر إلى الحدود من فيها فيها قبائل المنطقه الحدوديه الجنوبيه والقيادات الثائره مع علي عنتر من المشايخ وقد مكثوا اسبوعا في الظالم، وقد رتب امورهم القائد وسيخرجون الان بعد خمس دقائق يا سلام قلت لهم خذوا لي مكان قالوا تمام اركب معنا بعد خمس دقائق نزل هؤلاء وتحركت الى الحدود سنعة اسمها سنعة منطقة سنعة وصلت منطقة سنعة خلاص انا الان في الحدود خرجت من هذا كل اصبحت لكن من ينقلني عبر الحدود <تصفيق> فاذي بي ايد سيارة احد اصدقاء والدي <تصفيق> له من الصباح يشتري بضائع لان البضائع كانت كما قلت تأتينا من عدد <تصفيق> يشتري بضائع <بابايا>. وهو <تصفيق> مراتب وبعد عشر دقائق سيمشي رأاني عبد المجيد قلت يا حبت المجيد اه لا لا في خوف عليه. واخذني فما افطرنا رمضان الا في قعطبة وهي احدى المدن الشمالية فلما وصلت قعطبة انزعج العلمانيون رجع هؤلاء مم. لانك تمثل و... رمز نعم انزعج انزعاجا شديدا وشافوا و... ثم عدت وزرت والدي ودخلت الى صنعاء و... وعاد ال جمهورنا ورجالنا وقياداتنا وتنظيمنا مجموعة السيد زبيدي ومجموعة القاضي عبد الرحمن الإيراني والمجموعة الوطنية التي كانت تعقد المُتبرّدات وتهز البلاد أصبح السلالة الآن يعرف قيمته وقيمتنا وقدره وقدرنا أحس أنه ما فيش شيء له فجهز نفسه بالطائرة رحمه الله ورتب حاله. وإلى العراق وإلى العراق قوة راح العراق من هنا والثورة قامت منهم انقلاب نوفمبر خمسة نوفمبر ضد أسلال لكن كان قد حدث التطور هائل جدا قوميون العرب البعثيون العلمانيون انتشروا في صفوف الجيش وأصبح الجيش معظمهم على هذه التيارات. وأصبحت القوة بأيديهم لا يكافئهم ويقابلهم إلا القبائل من الناحي العسكري وأحسوا بقوتهم وقرروا أن يستولوا على الحكم بعد سفر السلال بعد سفر السلال طبعا بعد قيام القاتل عبد الرحمن لكن ممكن هذا مكت سنتين أو أكثر الارياني لا لا لا لا أضبطه هذا تقريبا يمكن سنتين أكتر من سنتين مكتب ليالياني أكتر من سنتين ففي خلال هذه الفترة شعر بعض قادة الجيش قائد الجيش رئيس الأركان مم. أن الوقت مواتيا له لينقض بالانقلاب على على لياليني وعلى الدولة ويسلم الحكومة وتصبح صنعاء أو عدن في اتجاه واحد، اتجاه علماني واحد، وأنتم كنتم مع الأرياني أو على الأقل يعني مع هذا التوجه في, في هذا التوجه في صف الرياني هل وقع هذا الانقلاب هل أثر هذا على صنعاء استأذنك في أن نعيد المشاهد أن سافر معه في حلقة قادمة لاستكمال هذه الرحلة شكرا. أشكر لكم شعاع مجيد شكر لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة كنا وياكم في رحلة مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد الزناني تحدثنا خلال هذه الرحلة عن مجموعة من الأحداث سوف نعود بإذن الله لاستكمال هذه الرحلة في حلقة قادمة وعلى في هذه المحطة شكرا لطيب متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته